بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة وما ادراك ما الحاقة سمود وَعاد بالقارعذ سود وَاد بالقاريع فأَمَّ سود فَأهكوبِ الطغية ف سود فَأهكوب الطية وَأَمَّعَدُ صَد صَرّ النَّاتِيَة وَإِنَّ عَذْذٌ سَأَهْلِكُ وَرِحْ صَد صَرّ النَّاتِيَة سَخَّرَهَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا سَخَّرَهَا عَلَيْهِم سبع تَ القومَ فيِيهاَا صعكَ أنَّهُ جز نَقل فوية أكو الق في جاء في العون ومن قبلهم والمفتكات بالخاطئه جاء في العون ومن قبلهم والمفتكات بالخاطئه فاصطى رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنيع لها وتعيا اذن واعيه لين يعاها لكم ترك وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده اذا نفخ في الصور نفخه وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ والجبال فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, فيومئذ وقعت الواقعة وانشقة السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها يَحْمِلُ وَهُوَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَحْمِلُ وَهُوَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول سابيه ان غننت اني مناف حسابيه فهو في عيشه راضيه في عيشه راضيه في جنه عاليه في جنه 119. أشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه وان من انغوت ي كتابه بشماله فيقول يا ليتني ولم ادري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا 70 كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين ولا يحب على طعام المسكين, على طعام المسكين فليس له اليوم آهنا حميم قوامٌ إلا من غسلين إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلأقسم بما تبصرون ص وَما لا بص إهُ لَ قول رسولكَريم إ لَقولول رسول رصولكَري وما هو بقول شاعر وما هو بقول ش قلَ تؤِون قَوْمُ لِكَاهِنٍ وَأَنَا بِقَوْلِكَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَزِلٌّ مِنَ الرَّبِّ وَلَ تَقَوَّلَ عَلين بَعضَل الأقل وَلَ تَقَم وَلا عَلينا بَعضَل الأقوي لاأَخَذنا مِنه باليمين لا أخَذنا مِه بالي ثمَُّ لَ قَطَعناَا مِنه الوتين ثم فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ وَإِنَّلَ نَعلَّمُ أن مِنكُ مُكَذبين وَإِن ن ل نَمُ أنَّ مِكُم مُكَذبين وَإِنَّهُ لَحَصرَةٌ النلَكَافِرين وَإِنَّهُ لَحَصةُ النلَكافِرين وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ